sao نفسي foi and نعم ذلك فظل aloo billah تيم مع عذا problem فلما جهزهم بجهازهم جعلت إقاية في رقل أخيه